إنها أحداث عظام تقع عند بعث العباد إلى ربهم جل في علاه أحداث نبّأنا الله تعالى بها في كتابه كأنهم يوم يرون كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الظالمون بلاغ هي بلاغ لكم أيها العباد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 التي ليس لها قرن في الدنيا فإذا كانت القرناء قد نطحتها فإن الله تعالى يجعل للجلحاء قرناً فتقتص لنفسها والله تعالى يقول وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت عندما يبعث العباد من قبورهم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 كأنهم يوم يرون ما يوعدوا إذا قاموا يوم القيامة وقفوا بين يدي ربه وتطايرة الصحف ونصب الميزان ورأوا الصراط وشابة الولدان كأنهم يوم يرون ما يوعدوا لم يلبثوا إلا ساعة من نهار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 وهو سيد ولد آدم وهو عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء من آدم ومن بعده قال ولا فخر رفع الله تعالى ذكره وأعزه وجعل له مقاما ومكانة لما بذله عليه الصلاة والسلام في الدنيا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 الحمام للسمك لكل الحيوانات يقادل بعضها من بعض هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نسنسخ ما كنتم تعمل قول الله اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لعظ الملي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 لهم حال خاص عند رب العالمين لا يفزعون كفزع الناس ولا يحزنون كحزنهم قال عليه الصلاة والسلام يجيء القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه انبعاث حافظ القرآن من قبره ليس كبعاث غيره لا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 ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هؤلاء قوام استعدوا أصلاً لذلك المقام لم يعيشوا حياتهم هكذا كيفما اتفق لا وإنما مشاعره وحبه يحكمها الله فلا أحب إلا من أمرني الله بحبه أبغض من أمرني الله ببغضه، أحب فلانا لله، فينفعني هذا الحب يوم القيامة. يقول أهل النار يوم القيامة: فما لنا من شافعي؟ ولا صديق حميم؟ فلو أن لنا كرة فنكون من المحسنين. إذا جلس أهل الجنة تذاكروا إخوانهم في الدنيا.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 أبوه شهيد؟ لا أخوه شهيد؟ لا شفع له الملائكة المقربون؟ لا الأنبياء المرسلون؟ لا من شفع له؟ فيقال شفع له صديقه فلان عندها يقول أهل النار فما من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كره فنكون من المحسنين إن في ذلك لآله نعم انتهى العالم هلكت كل المخلوقات وتحقق قول, قول ربنا جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كلهم فنو بيوتهم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 وهو الذي يبعثكم متى شاء ويحاسبكم كيف يشاء فهو ربكم الذي لا مغير لحكمه ولا مبدل لقضائه رب واحد جل وعلا إذا حشروا يوم القيامة كان نبينا صلى الله عليه وسلم معه لواء الحمد كل الأنبياء تحت لواء هو إمام الأنبياء وهو خطيبهم يوم القيامة هو خطيبهم آدم ومن بعد كلهم تحت لوائه تدن الشمس من الخلائق فيعرقون لكن أقوام يكونون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة القرآن يشفع لأهله والمتحابون في الله على منابر من نور يؤتى برجل يوم القيامة وهو عار جسده خافق قلبه مضطرب النفس قد بلغ منه العرق كل مبلغ يوقف بين يدي الله فيسأله الله تعالى عن عمله ماذا عملت؟ ما هي قروباتك؟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 نحن أحق بالتجاوز منك نحن أحق بالتجاوز منك ثم يتجاوز الله معنا. المعسر الذي يسر عليه في الدنيا ييسر على من يسر عليه في الآخرة من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفسه الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن أنظر معسرا أو عمل عمل صالحا يسر الله تعالى له ونفعه يوم القربة. يقوم المعسرون حفاة عرات غرلا. وإذا الأقوام الذين أحسنوا إليهم يقومون كذلك.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 ولا يميل في الميزان يمينا ويسارا لقرابة ولا لمحبه أو بغض لا يعدلون في حكمهم قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة ومن يعدل في حكمه عرف الحق فقضى به أما غيره ففي النار يعدلون إن حكموا في أهليهم عدل إن تولوا على شيء يحكم بين أولاده، يحكم بين أبنائه، بين زوجاته، بين الناس الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا هؤلاء يوم القيامة يكونون على منابر منور من يوم القيامة في ذلك المقام ومع اشتداد الحرب. والعرق. ترى أقواما قد رفع الله تعالى قدرهم وأعلى أعناقهم. المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة. يشهد لهم كل شيء بأذانهم. قال أبو سعيد الخدري لعبد الرحمن بن صعصع.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 أو زوجة أو ولد فكظم غيظة فلم يضرب ولم يقتل ولم يسل دمى لكن كظم غيظة من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يراه الناس جميعا وقد رفعوا أبصارهم إليه من هذا؟ ما هذه الكرامة؟ من هذا؟ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء وحق له ذلك إذ كظم فائدة هؤلاء قوام ذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم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 ميقاتهم أجمعين كلهم الملوك والمملوكون والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء كلهم إنهم الفصل ميقاتهم أجمعين ترى فرعون دليلا منكسرا ترى هامان أين وزارتك ترى قارون أين مارو تنظر إلى الوليد بن المغيرة أين ولدك الذي تفاخرت به يا أبا لحب أين عزك وفخرك تبت يدك تلتفت إليهم جميعا فترى ملوكا عظام قد ذلوا وانكسروا وترى الأنبياء والمرسلين قد رفع الله قدرهم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 وامتلأ قلبك بحبهم فإذا الله يجمعك في المحشر معهم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعي يوم لا يغني مولاً عن مولاً شيئاً كلهم آت يوم القيامة إلى ربه فردا، يفر المرء من أخيه يود أحدهم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لضاء لا ينفعك يوم القيامة إلا عملك عملك هو الذي يرفعك أو يضاء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 إن استعدادنا للقيام من أجداتنا يوم القيامة وتهيؤنا للقاء الله وتزيّننا للعرض على ربنا والذي يجعلنا يوم القيامة نقف آمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر لا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكين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 ونلقين الله تعالى وقمنا من أجداتنا ينظر المرء عندها هل كان إيمانه حقيقة أم مجرد دعاء بلسان دون أن يحقق ذلك؟